وود إلى الق من الق وَود إلىصات الحميدود إلى القيد من الق وَوهود إصراط الحميد من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن وَإذَّ وَأََّ لإِذ رحي مَ مك البَيتِلا تُشرك ب شيءَ وَطحِ البَيتِ ال الط إفينَ وحر بيتي للطائفين والقائلين والركع السدود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق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 وِيمَةِ الْأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيُقَضَوْتَ فَيَتَّقُونَ وَيُقيمُونَ صَلَاتَهُمْ وَيُنفِقُونَ زُكَاةَهُمْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُفْسِدِينَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ وَوحَِّ لَكأََّعَامُ إِلا ماَا يُطلَ عَلَكم وَقصَّ لَكأَُ إَّ مُث لالَك فجَان برُّج سَمِنَ الزوم